Thank you. اسمحوا لي يا نور العيني اشوفك انت في اسمحوا لي اسمحوا نور لي حي كل أنا بعد يا نكتمها غانا عن الأحبة، حي كل أنا بعد نكتم أنا يا نكتمها غانا عن الأحبة، تسأل عنيها وسأل عليك وتحني لي. تسأل عيني واسأل عيني وتحني لي واصاب عليك واصاب عليك والقلب يفرح زي زمان اسمحوا لي تنس أبي الفيه اسمحوا قولي اسمحوا قولي <تصفيق> تزيد في وقدي عليك وهن عليك وهن عليك واحلف وقل لازم انسى وارجع وقل متقبل فيه اسمحوا Quan يوم خطر على عيني كما من يوم حبك قلبي وما ما يوم خطر عيني جمال من يوم حبك قلبي وما بحبك رادبه سني وربك يسعد هوايا يسعد هوايا وافرح وعشق مرت على الباب اسمحوا أقول اسم أبل في اسمحوا أقول